Bismillahirrahmanirrahim l-Rahman l-Rahim. Ve Caffat cefan, Fazajrat zajran, Fattaliyat zikran. İllahe kumla waheed. Rabbu al İnna zeyyenin sema eden ya biz zeyneti kavakib min kulli şeytanı marid. La yismagun ila ala ila ala ve min kulli duhura. ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهموا أهم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبة ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا لَوَّلُونَ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 هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم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 فحق علينا قول ربنا إن لذائقون فأغوينكم إن كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون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 لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب لليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين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 بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون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 يقول أهلك لمن المصدقين أيضا متنا وكنا ترابا وعظاما لا لمدينون قال هل لم تطلعون فطلع في سواي الجحيم قَالَتْ اللَّهُ إِن كُنْتَ لَتُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلنام شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين ''İnها şجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين'' ''Fإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطول'' ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألف واباءهم ضالين وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمُ أَكْثَرُ لَوَلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٍ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين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 فراَغَ إلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَكُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إلَيْهِ يَزِفُونَ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 قال يا ابى تفعل ما تمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتقل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 إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط من المرسلين إذ نجيناه وأهلهن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 وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذَا بَقَى إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَظِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيبٌ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 Festeftehmû al Rabbek al Benat ve lehüm al Benon. Am xalak n أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين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 هُم لَممَصُونَ وَإِن جُدَن لَهُم الغَالِبُون فَتَوَّ عَنْهُم حََّ حيد وَأَبَصِرهُم فَسَو فَ يُبَصيرُون أَفَ بِعَذاابِنَا